كسبا ظنوبا وصدته الأمان أن يتوب أنا العبد الذي يضحى حزين على زلاته قلقا كئيرا أنا العبد الذي وصدته الأمان أن يتوبا العبد الذي أضحى حزين على زلاته خلقا كثيرا أنا العبد المسيء عصيت فما للآن لا أبد النحيبا. أنا العبد المسيء صيت سرفا، فما لا أبد النحيبا. العبد. سبا ذنوبا وصدته الأمان أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته غلقا أجيبا أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما سبت نوبا وصدته الأمان أن الذي ضحى على زلته قيم من الخطايا وقد ضاقت ببلت ألتمس أنا ولمت نفسي وقد شريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا هذا العبد الذي كسب ذنوبا وصدته الأمان أن